الفصل الخامس الدين والأخلاق تأثير الدين في المسلمين تكلمنا فيما تقدم عن أحكام القرآن كما علمه محمد منذ ثلاثة عشر قرنا ولكن القرآن دستور مكتوب ويوجد فرق بين التعاليم المكتوبة والعمل بها في الغالب وإذا ما أراد الإنسان أن يعلم أهمية هذه التعليم وجب عليه أن يدرس درجة تأثيرها في الحياة وحدود هذا التأثير هو الذي تهم معرفته إذن وهذا لا نستطيعه إلا بالدخول فيما لم نأته حتى الآن من التفصيل تأثير دين محمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر ولا تزال العروق المختلفة التي اتخذت القرآن مرشدا لها تعمل بأحكامه كما كانت تفعل منذ ثلاثة عشر قرنا أجل قد تجد بين المسلمين عددا قليلا من الزنادقة والأخلياء ولكنك لن ترى من يجرؤ منهم على انتهاك حرمة الإسلام في عدم الامتثال لتعاليمه الأساسية كالصلاة في المساجد وصوم رمضان الذي يراعي جميع المسلمين أحكامه بدقة مع ما في هذه الأحكام من صرامة لا تجد مثلها في صوم الأربعين الذي يقوم به بعض النصارى كما شاهدت ذلك في جميع الأقطار الإسلامية التي زرتها في آسيا وإفريقيا ومن ذلك أن أتيح لي أن أركب سفينة نيلية كان فيها أفراد عصابة عربية مقرنين في الأصفاد ومتهمين بأنواع الجرائم فقضيت العجب حين رأيتهم وهم الذين خرقوا حومة جميع القوانين الاجتماعية مستخفين بأقسى العقوبات ولم يجرؤوا على انتهاك تعاليم النبي وحين شاهدتهم يرفعون تلك الأصواد عنهم وقت الصلاة ليسجدوا لله القهار ويعبدوه وعلى من يرغب في فهم حقيقة أمم الشرق التي لم يدرك الأوروبيون أمرها إلا قليلاً أن يتمثل سلطان الدين الكبير على نفوس أبنائها، وللدين التأثير الضئيل فينا نفوذ عظيم فيهم، وبالدين يؤثر في نفوسهم، ولولا الدين ما حرك ساكن المصريين منذ الثورة الحديثة التي ضرجت مصر بالدماء، وقد تجلت لصعوبة إدراك الناس لروح الأمم الأخرى من مطالعة الصحف الأوروبية، التي ذكرت أن ثورة عرب مصر الأخيرة حدثت لينالوا من الحقوق السياسية ما يجهلونه بالحقيقة جهلا تاما وذلك أن العرب إذ تعودوا الإذعان لأهواء رب ولم يصعب عليهم الإذعان لوكلائه وأن الرجل الذي يخاطب العرب بسم الله يطاع لا محال ما علم أنه يتكلم بسم الله حقا فعلى الراصد المؤمن أو الملحد أن يحترم هذا الإيمان العميق الذي استطاع العرب أن يفتح العالم به فيما مضى وهم اليوم يصبرون به على قسوة المصير حقا إن مثل تلك المعتقدات يورث الجموع أوهاما جميلة تعد عنوان السعادة والجموع تبصر من خلالها نعيم الآخرة الذي لا ترى مثله في هذه الحياة الدنيا وهي تصونها من الوقوع في اليأس وما يجر إليه اليأس من الفتن الشديد ويجب على من يستخف بتلك الأوهام أن يستخف بجميع الأوهام ليكون منطقيا فيزدري المجد والطموح والحب وجميع الخيالات الساحرة الجديرة بالاحترام التي نقضي حياتنا وراء تحقيقها وهذه الأوهام أعظم عامل في سير الإنسان حتى الآن والمفكر الذي يكتشف ما يغني الناس عنها لم يولد بعد الطقوس الدينية في الإسلام الفرق الإسلامية أرى أن أقول بضع كلمات عن الفرق الإسلامية قبل وصف طقوس العرب الدينية الأساسية يشتمل الإسلام على عدة فرق ككل دين وبلغ عدد الفرق الإسلامية منذ أوائل التاريخ الهجري 72 فرقة وأكثر من هذا عدد الفرق البروتستانية وحدها وفرقة أهل السنة وفرقة الشيعة أقدم الفرق الإسلامية وأهمها فأما الشيعات فيزعمون أن الخلافة لصهر النبي علي ويحترمون عليا كاحترامهم لمحمد تقريبا وأما أهل السنة فيرون خلافة الخلفاء صحيحة وفق ترتيبهم ويمثل أهل السنة الفريق الصحيح وإذا مستثنينا تينك الفرقتين رأينا فرقا ثانوية في الإسلام وأهمها الوهابية التي ظهرت منذ قرن فأقامت دولة قوية في وسط جزيرة العرب وتزعم الوهابية أنها تعيد إلى الإسلام صفاءه القديم والوهابيون بروتستان الإسلام في الحقيقة والفرس من الشيعة والعرب والترك من أهل السنة وأهل نجد من الوهابيين وينظر بعض تلك الفرق إلى بعض بعين التسامح وتصلح الفرق في سوريا على الخصوص أن تكون قدوة لمختلف الفرق النصرانية وأنت لا تجد في العالم الإسلامي محاكم مثل محاكم التفتيش ألفت لحمل أنصار فرقة على انتحال مبادئ فرقة أخرى بالحديد والنار وأنت تجد أساتذة منتسبين إلى مختلف المذاهب يعيش بعضهم بجانب بعض متفاهمين في الجامع الأزهر الذي هو أهم موئل للتعليم الديني في الشرق ولنذكر الآن تقوص العرب الدينية المهمة الصلاة الصلاة من أهم العبادات التي نصت عليها شريعة محمد المسلم لا يفر من أدائها مهما كانت أمته وطبقته ويجب أن تؤدى الصلاة خمس مرات في أوقات معينة من كل يوم كما أمر النبي ويدعو المؤذنون من المآذن في بلاد الإسلام الواسعة معشر المسلمين إلى الصلاة بأصواتهم الجهيرة وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء وصيغة الأذان هي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وإذا ما تم الأذان قام المسلمون إلى الصلاة رافعين أيديهم إلى آذانهم ثم وضعوها تحت سراتهم تالين ما تيسر من القرآن ثم ركعوا وسجدوا غير مرة ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة وقت الظهر في المساجد بعد أن يستمعوا إلى خطبة الإمام ويدوم ذلك ثلاثة أرباع الساعة وعلى المسلم أن يتوضأ قبل الصلاة وتجد في كل مسجد حوضا للوضوء الصوم الصوم من أهم عبادات الإسلام أيضا ويصوم المسلمون على اختلاف طبقاتهم ويراعي المسلمون في صيامهم شروط الصوم الشديدة بدقة يصعب على الأوروبي أن يتصورها ويقوم الصوم في شهر رمضان الذي يحل في فصول مختلفة مع السنين على الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين من الفجر إلى غروب الشمس ويتضمن امتناع المسلم عن الشرب والتدخين في النهار قهرا لنفسه فإذا ما اقترب وقت الغروب رأيت المسلم حاملا سيجارته أو ممسكا أنبوب نارجيلته منتظرا فارغ الصبر إذان المؤذن بحلول وقت الإفطار وإذا ما غربت الشمس استدرك المسلم ما فاته وتناول طعاما وافرا وفي ليالي شهر رمضان تنار القهوات وتمثل الروايات وتشاهد الألعاب بعد الإفطار وتضاء المساجد الأعياد الدينية أعياد المسلمين الدينية خلال رمضان كثيرة وأذكر منها يوم مولد النبي وليلة نصف شعبان المرهوبة التي توزن فيها مصاير الناس وتنظم وعيد الأضحى الذي يدوم أربعة أيام من آخر أشهر السنة ويرمز إلى ضحية إبراهيم وتذبح كل أسرة خروفا أو حيوانا آخر في عيد الأضحى ويلبس المسلمون أفخر الملابس ويمشون في الأسواق وتضاء المساجد بالمصابيح ذات الألوان وأعد الليلة التي نظرت فيها إلى ميناء رودس المنار ليلة عيد الأضحى من أروع ما رأيت في حياتي وبلغ تأثير الإسلام في أدق شؤون العرب مبلغا تكون معه جميع مراسمهم أعمالا دينية ومن تلك المراسم أنكحتهم وختاناتهم التي وصفناها في فصل سابق والتي ليست في الحقيقة سوى أعمال دينية ومدنية معا الحج يعد حج المسلم لمكة مرة في العمر من أهم ما أمر به محمد من الأمور الدينية والسياسية. ويتم الحج بواسطة القوافل العظيمة التي يعد أهمها ما يخرج من القاهرة والشام. وتكون الرحلة طويلة ويهلك فيها حجاج كثير. وتهون المشقة في سبيل زيارة الكعبة المشرفة الشهيرة أيام محمد والتي يرجع أصلها إلى أقدم قرون التاريخ. وإذا ما اقترب الحجاج من مكة حلقوا. وخلعوا ثيابهم وقاموا بضروب الوضوء ولبسوا الأزر ثم طافوا حول الكعبة سبع مرات واستلموا الحجر الأسود الشهير الذي تكلمنا عنه في فصل آخر ثم توجهوا إلى جبل عرفات القريب من مكة وسمعوا فيه خطبة الإمام ثم أفاضوا إلى حيث يرمون الشيطان بحصيات في الوادي الذي طرده منه إبراهيم ثم نحروا الذبائح ثم زار أكثرهم حمية المدينة التي تضم قبر الرسول وفي الغالب يبلغ عدد الذين يزورون مكة كل سنة مئتي ألف حاج وفي موسم الحج يتقابل المسلمون الذين يجيؤون من أنحاء العالم الإسلامي الممتد من مراكش إلى الهند وحدود الصين مارا بإفريقيا الوسطى والحق أن المؤمنين إخوة كما أمر القرآن وأن الحج فرض لتوثيق عرى الإخاء الإسلامي كما ذهب إليه متكلم العرب فإذا ما عقد الحجاج اجتماعاتهم التي لا يستطيع نصراني أن يلج فيها من غير أن يقتل استقصى بعضهم احتياجات بعض وتفاهموا في شؤون الإسلام ثم نشروا ذلك في جميع نواحي الإسلام ولا نرى أن نسب في بيان ما قد ينشأ من النتائج السياسية المهمة عن اجتماع الحجيج الذين يأتون مكة في موسم الحج من الأقاصي فتوحد بينهم المصالح الدينية المشتركة ولمكة أهمية تجارية كبيرة إلى الغاية عدى أهميتها الدينية والسياسية، فمكة من أعظم أسواق العالم، وفيها يتقايض بالسلع التي تردها من أنحاء الدنيا. أذكار الدراويش عرف الإسلام الزهد والذكر كما عرفتهم الأديان الأخرى، وأدى الزهد والذكر إلى تأليف الطرق الدينية التي تهدف إلى النجاة الأبدية، وتظهر الطرق الدينية في الأديان التي تميل إلى التشاؤم عادة وليس القرآن أقل تشاؤما من الإنجيل فالقرآن كالإنجيل يعد الحياة الدنيا طريق ابتلاء وامتحان للوصول إلى الآخرة وأوجب هذا ميل ذوي الورع والقلق إلى التحرر من مفاسد الدنيا ودخول ملكوت السماوات بالزهد وأذكر من بين الطرق الدينية التي تستوقف النظر طريقة الدراويش الدوارين المولوية وطريقة الدراويش الصخابين ونعت هؤلاء بهذا الاسم لما يأتون به من الأعمال والحركات التي يصلون بها إلى درجة الوجد والانجذاب كما كان يصنع رهبان أديارنا كثيرا وفي الأستانة شاهدت الدراويش الدوارين في أثناء أذكارهم فرأيت حالهم بعد أن يدوروا كثيرا على أنفسهم قريبة من حال السائرين في النوم ويقوم الدراويش الدوارون قبل دورانهم على أنغام الناي والطبل والرباب بعض التراتيل التي تشابه تراتيل كنائسنا وإن كانت أعذب وأشجى مع عدم طنينها وجربت تأثير تلك الموسيقى في المؤمنين بنفسي وسبحت في بحر من الرؤى حين سمعتها قالت يوفيل غوتي موضحا هذا التأثير في الأسطر الآتية كان ذلك اللحن العجيب يثير في قلبي ما لا يعرف من الحنين إلى الأوطان وكان يثير فيه ما لا يوصف من الوله والجذل وكان يثير فيه ميلا إلى الانسياق مع التيار وما أكثر ما كان يهيج في نفسه من الذكريات والمناظر الخيالية الجميلة الساحرة وما أكثر ما كنت أتمثل به ما نسيت من الصور والرسوم والمشاهد والأمان اللطيفة فأترنح مسلما أمر إلى سحره وهو المؤثر الذي يناقض ما تعودناه وإذا ما دام تأثير تلك الأنغام بعض الزمن خلع أولئك الدراويش أرديتهم ولم يبقى عليهم سوى قمصهم باسطين أذرعهم كالصليب راقصين حول أنفسهم بانتظام متدرجين ببطء مائلين الرؤوس فاتحي الأفواه مغمضي العيون ثاقدي المشاعر وما كان وضع ذرعانهم المتعب الذي لا يحتمله الإنسان في الأحوال العادية إلا لبضع دقائق ليزعجهم في ربع ساعة وما كنت لأجد في حركاتهم غير العذوبة والانتظام الرائع. فيخيل لي أنني تهت في ما لا حد له من الأخيرة التي يعجز عن وصف سحرها القلم. قال ذلك الكاتب ما يرون في تلك الرؤى التي ترنيحهم؟ أيران فيها جنة محمد التي تشتمل على غابات من الياقود وجبال من العنبر وقصور من الألماس وخيام من اللؤلؤ؟ لا ريب في أنهم في تلك الرؤى يقبلون بمباسمهم العطرة الحور العين البيضة والخضر والحمر ويشاهدون نور الله الساطع. الذي يغش الأبصار فتبدو الشمس بجانبه مظلمة ويشاهدون الأرض التي يمسكونها بطرف أباهمهم تطوى كورقة دفتر ملقات في كانون ويتمايلون به يام في صورتي الله أي في الخلود وفيما لا حد له ومتى خرج الدوارون من ولههم وقفوا وركعوا وخرجوا من القاعة ولم أشاهد أذكار الدراويش الصخابين ولكني أرى مما وصفوا به أنهم يدخلون في حال من التنويم كالحال التي يكون عليها الدراويش الدوارون بفعل الرقص والموسيقى وذلك أنهم يصلون إلى درجة من عدم الإحساس ما يقدرون أن يثقبوا به أعضاءهم بآلات مذربة من غير أن يشعروا بشيء كما يفعل العيسوية المباني الدينية المساجد والزوايا والمدارس إلى آخره المسجد مركز الحياة الحقيقي عند العرب فالعرب يتخذون المسجد محلا للاجتماع والعبادة والتعليم والسكن عند الاقتضاء لا لعبادة الله فقط كبيع النصارى وقد أوضحنا في فصل سابق رسم المساجد العام فذكرنا أن المساجد القديمة بنيت على نمط واحد أي أنها مؤلفة من ساحات قائمة الزوايا محاطة بأروقة وأن الصلاة تقام في أوسع تلك الأروقة وتجد في وسط كل ساحة حوضا للوضوء وتجد في مكان الصلاة محرابا في الحائط متجها نحو مكة ومنبرا للوعظ وقمطرا يفتح عليه المصحف عند القيام بالأعمال الدينية ومصاحف كثيرة معلقة بالسقف وتجد الحصر والبسط كل ما فيه من أثاث وتوجد بجانب مكان الصلاة في الغالب حجرة تضم ضريح مؤسس المسجد وتقوم على أركان المساجد مآذن ليدعى المؤمنون من فوقها إلى الصلاة ومن توابع المساجد على العموم حمامات وفنادق وأصابل ومشاف ومدارس وهكذا يتجل اختلاط الحياة المدنية بالحياة الدينية عند المسلمين في مساجدهم تظل المساجد مفتحة الأبواب من الفجر إلى العشاء أي إلى نحو الساعة الثانية بعد الغروب وكل مسجد مستقل عن الآخر وينفق على المسجد من ريع ما وقفه عليه مؤسسوه مع ما يضاف إليه من الحبس ويدير شؤونه قيم يساعده جماعة من الأئمة والحجاب والمؤذنين والسقائين والخدم إلى آخره ممن تجدهم حتى في أصغر المساجد ويمارس أئمة المساجد في الغالب مهنا أخرى بالإضافة إلى أمهم المصلين في الأوقات المعينة وكما أن مساجد المسلمين مراكز للاجتماع وملاجئ للغرباء ومراجع للمرضى هي كذلك موائل للتعليم وفي أصغر المساجد يعلم الأولاد وتعد المساجد الكبيرة من الجامعات التي لا تقل أحيانا عن جامعات أوروبا أهمية ونذكر منها الجامعة الأزهر الشهير القائمة في القاهرة والذي يضم 300 أستاذ وأكثر من عشرة آلاف طالب يقصدونه من جميع نواحي العالم الإسلامي حقاً إن الجامع الأزهر مركز ديني وأدبي مهم إلى الغاية وأنه يتخرج على ذاته خلق كثير من الوعاظ والعلماء والقضاة والأعيان والنافذين إلى آخره ومن دواعي الأسف أن يظل التعليم في الجامع الأزهر على الحال التي كان عليها عند بدء انحطاط العرب وأن يسير على برنامج مماثل لبرنامج جامعاتنا في أواخر القرون الوسطى ويدرس في الجامع الأزهر علم الحساب والهندسة والفلك والنحو والأدب والبيان والمنطق وذلك عدا تلاوة القرآن وتفسيره وليس التدريس في المساجد مشابها لما في جامعاتنا السابقة من حيث البرامج وحدها بل نرى شبها بينهما في المناهج وفي حياة الطلاب أيضا فلما قيد لي أن أجوب الجامع الأزهر في أثناء دروس أساتذته رأيتني قد انتقلت بعصا صحر إلى إحدى جامعاتنا القديمة في القرن الثالث عشر فتمثل لي ما كان فيها كما في الجامع الأزهر من التشويش في دروس علم الكلام ودروس الأدب وتمثل لي ما كان فيها مثل ما في الجامع الأزهر من المناهج ونظم جمعيات الطلاب وتمتعهم بالحرية والإعفاء ويجلس كل أستاذ على حصير في أكبر رواق من الجامع الأزهر وهو المصلى وتحيط به حلقة من التلاميذ اللابسين الجباب السود والعمائم البيض والحاملين أقلاما قصبية ليكتبوا بها ما يملع عليهم والمدخلين محابر إلى زنانيرهم وينفق الجامع الأزهر على الفقراء من تلاميذه ويسكنهم حجراته وقد رأيت جميع أولئك الشبان جادين في أعمالهم مجتهدين في دروسهم ومنهم من أتى لنيل العلم من الهند ومن مراكش فالعلم الذي استهانت به الأديان الأخرى يجله المسلمون حقا وإلى المسلمين يعز القول الصائب من البشر من يتعلمون فيعلمون ويعد من سواهم من الحشرات أو ممن لا يصلحون لشيء ولا ينفعون ولدى المسلمين أماكن دينية أخرى أقل أهمية من المساجد كمزارات الأولياء التي هي أبنية صغيرة مكعبة تعلو كل واحدة منها قبة والتي لا يخلو منها بلد إسلامي تقريبا ويقع مزار الولي الذي نشرنا سورته في هذا الكتاب في الغابة المقدسة الرائعة الواقعة بالقرب من البليدة وأذكر بجانب تلك المباني الدينية الزوايا التي يقيم بها أصحاب الطرق من الدراويش والتي أرى عددها قليلا إذا ما قيست بعدد الأديار الواسعة الانتشار لدى الأمم النصرانية في أوروبا ولا تختلف الزوايا عن مباني المسلمين الأخرى إلا قليلا ولا ترى فيها منظر أديارنا الأجن الأخلاق في الإسلام أصول الأخلاق في القرآن طيبة فالقرآن يأمر بالصدقة والإحسان والقراء والاقتصاد في الرغائب والوفاء بالعهد وحب الأقربين واحترام الوالدين وحماية الأيام واليتامة وبما نجده مكررا فيه من درء السيئة بالحسنة وتطابق أصول الأخلاق في القرآن ما ورد في الإنجيل تقريبا بيد أنه لا أهمية كبيرة في دراسة ما في أحد الكتب من أصول الأخلاق ما كانت مبادئ الأخلاق في كل دين طيبة وليست مكارم الأخلاق التي تؤمر بها الأمم إذن هي التي تجب معرفتها عند البحث في شؤونها بل ينظر إلى ما عاملت به منها ولا عجب فقد دلت المشاهدة على أن مطابقة الأعمال للأقوال ضعيفة جدا على العموم وقد حاولنا في الفصل الذي خصصناه في كتابنا الأخير للبحث في نشوء الأخلاق أن نثبت أن شأن الدين في تكوين الأخلاق أمر ثانوي على العموم وأن الأخلاق وليدة المنفعة والبيئة والرأي وقواعد الحقوق والانتخاب الطبيعي والتربية والذكاء وما إلى ذلك وقد ذكرنا فيه أن أقدم الديانات لم تنص على أصول الأخلاق وأن النص على مبادئ الأخلاق لم يكن في غير أديان الهندوس وأديان موسى وعيسى ومحمد وأن هذه الأديان لم تصنع أكثر من تأيدها لما كان معروفا وأن هذا التأييد قام على الأمل في الثواب والخوف من العقاب في اليوم الآخر وأن خوف العقاب لم يكن مهيمنا على أكثر الناس ما جعلت تلك الأديان غفران الذنوب أمرا سهلا ومن يطف قليلا في العالم ويدرس أحوال الناس في غير الكتب يرى الدين أمرا مستقلا عن الأخلاق استقلالا تاما ولو كان بين الدين والأخلاق سبب لكان أكثر الأمم تدينا أكثرها أخلاقا مع أن العكس هو الواقع وعندي أن إسبانيا وروسيا أكثر بلاد أوروبا عملا بالشعائر الدينية وعندي أن مستوى الأخلاق فيهما دونه في البلاد الأخرى كما ذهب إليه من درس أمرهما بعناية وليس في ديانة الأمة إذن ما يجب أن يبحث عن علال أخلاقها ما كان لجميع الأديان كما قلت أصول أخلاقية طيبة لو عمل بها لدخل العالم في دور ذهبي ومختلف اختلف الطريقة العمل بتلك المبادئ باختلاف البيئات والأزمنة والعروق والأحوال وما تباينت الأمم ذات الديانة الواحدة في مقاييسها الأخلاقية ويطبق ما تقدم على جميع الأديان ومنها الإسلام فمبادئ الأخلاق التي نص عليها القرآن وإن كانت كاملة اختلف تأثيرها باختلاف الشعوب والبيئات والأجيال وكانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا من أخلاق أمم الأرض قاطبة سيما الأمم النصرانية وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو الأمم المغلوبة ووفائهم بعهودهم ونبل طبائعهم مما يستوقف النظر ويناقض سلوك الأمم الأخرى، ولا سيما الأمم الأوروبية أيام الحروب الصليبية. ولو صح أن يكون للأديان ما يعزى إليها من التأثير، لوجب أن نقول إن القرآن أفضل من الإنجيل. ما بدت أمم الإسلام أسمى اخلاقا من أمم النصرانية فيما مضى. ولكن ما قلناه من استقلال الأديان على الأخلاق يدل على انتفاء صحة هذا الاستنتاج، فأخلاق المسلمين كأخلاق النصارى. اختلفت باختلاف العوامل المذكورة صعودا وهبوطا ونشأ عن سيادة الترك الطويلة ونظامهم السياسي انحطاط في أخلاق الشرقيين الذين خضعوا لحكمها وإذا كانت مكارم الأخلاق تتبخر ويعم الفساد في بلاد كتركيا حيث يكون دين ولي الأمر وعماله أهواءهم وحيث يكون كل إنسان عرضة لمظالم هؤلاء الطامعين في انتهاب ما في أيدي الناس ليغتنوا وحيث يقنط الناس من العدل فلا ينالون شيئا إلا بالرشوة فإنك ترى أخلاق الشرقيين الخاضعين لسلطان الترك قد انحطت بحكم ضرورة ولكن القرآن بريء من هذا الانحطاط براءة الإنجيل من انحطاط النصارى الخاضعين لمثل ذلك السلطان وما تقدم يثبت بدرجة الكفاية فساد الرأي الأوروبي القائل إن دين محمد هو سبب ما يشاهد في بعض أمم الشرق من الانحطاط ورأي فاسد مثل هذا مصدره ما قيل من إبداعه لمبدأ تعدد الزوجات وما زعم من أن جبريته تحمل الإنسان على الكسل وما أذيع من أن محمدا لا يطالب أتباعه بغير الشعائر السهلة فالقارئ الذي صار معنا إلى هنا يرى درجة بعد هذه المزاعم من الصحة وقد رأينا أن مبدأ تعدد الزوجات كان شائعا في الشرق قبل ظهور محمد بقرون كثيرة وأن جبرية القرآن ليست أشد مما جاء في كتب الأديان الأخرى وأن العرب إذا كانوا جبريين بسجيتهم ولم تؤد جبريتهم إلى الخمول ما شادوا دولة عظيمة وأن أصول الأخلاق في القرآن سامية سمو ما جاء في أي كتاب ديني آخر وهذا إلى أن القرآن لو كان عاملا في انحطاط مسلمي الشرق لوجب أن يتفلت من ذلك الانحطاط الشرقيون الذين لا يقولون بمبدأ تعدد الزوجات ولا يبدون جبريين كنصارى سوريا ونصارى سوريا كما أجمع كل من بحث في أمور الشرق أحط أخلاقاً من المسلمين بدرجات وكان يمكننا أن نختم هذا الفصل بقولنا إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علو ما جاء في كتب الديانات الأخرى جميعها وإن أخلاق الأمم التي دانت له تحولت بتحول الأزمان والعروق مثل تحول الأمم الخاضعة لدين عيسى وإن التحول نشأ عن عوامل لم يكن للمبادئ الدينية أثر كبير فيها غير أن أهم نتيجة يمكن استنباطها من جميع ما تقدم هي تأثير القرآن العظيم في الأمم التي أذعنت لأحكامه فالديانات التي لها مال الإسلام من السلطان على النفوس قليلة جدا وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم والقرآن هو قطب الحياة في الشرق والقرآن هو ما نرى أثره في أدق شؤون الحياة أجل دخل دولة العرب في ذمة التاريخ بيد أن الدين الذي كان سببا في قيامها لا زال ينتشر ويسيطر ظل النبي من قبره على ملايين المؤمنين الذين يسكنون أقطار إفريقيا وآسيا الواسعة الواقعة بين مراكش والصين والبحر المتوسط وخط الاستواء أجل إن الإنسان ألعوبة في يد كثير من السادة من غير أن يدري ولكن أشد هؤلاء السادة جبروتا هم الذين يقضي الإنسان حياته مستغيثا بهم خائفا منهم ويسفك الدماء ويذرف الدموع من أجلهم ويشهر أقسى الحروب ويقترف أفضع الجرائم في سبيلهم مع أنهم ليسوا غير ظلال عابرة مقيمة بعالم الرؤى والأوهام إنها لظلال خفيفة ولكنها مرهوبة وحقا أن فاتحين كثيرين سادوا العالم وأخضع الناس لسلطانهم ولكنك لا تجد واحدا منهم كان له من السلطان ما يساوي سلطان بعض الأموات